والبحر المسجور إن عذاب ربك واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين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 فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على ثرر مصفوفة وزوجناهم حور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بِفَاكِهَةٍ ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا فِيهَا فيها ولا وَيَطُوفُ ويطوف عليهم غلمان لهم لُؤْلُؤٌ لؤلؤ مكنون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم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 وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون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 واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبارا